المسلمين والمسيحيين واليهود واللادينيين والملحدين والوسنيين سلام الجميع الرب يبارك حياتكم اشكر كل الاحباء اللي شاركوا بالصلاة وبالترانيم الرب يعودكم تعب محبتكم وخدمتكم كل خير قبل ان ابدأ موضوع اليوم اولا بعتذر عن الاسبوع السابق لاجل ظروف خارج عن ارادتي فأنا بأعتذر إني ما عرفتش أكون معاكم وأخذ براتكم الأسبوع اللي فات فسمحوني أما الأمر الثاني فهو تشجيع وتعزية اهلنا المسيحيين في العراق خاصة في الموصل والأسبوع السابق نزوح عشرات العوائل المسيحية من الموصل نتيجة الإرهاب المتكرر والمتواصل ضد المسيحيين في العراق وخاصة لا ننسى أن نعزي عائلة تضررت في الأسبوع السابق ونظرا للجهاد الإسلامي ولا أعرف إلى متى سيظلم إحنا بنعزي الأب الفاضل مازن إشوع والأب الفاضل مازن إشوع دخل بعض الإرهابيين واستشهد والده وأخويه الاثنين وإحنا من الغرفة المتوابعة دي بنعزيه وبنعزي كل شعب العراق المسيحيين ونقول لشعب العراق أرضكم أنجبت شهداء عبر التاريخ وليس بجديد على العراق وعلى كنيسة العراق أن تقدم أيضا في هذه الأيام الصعبة أن تقدم أيضا شهداء للمسيح الذي الكل أمامه رخيص نقدمه في محبة ونقوم أهنئ أيضا شجاعة البطرييرك السرياني هناك الأنطاكي أغناطيوس يوسف الثالث الذي بعث رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية وقال له إما أن تحموا المسيحيين او تسلحوا المسيحيين ليدافعوا عن أنفسهم تعزين الحرة لشعب العراق ليس لنا إلا أن نقول رحلوا صوب السماء وهذا هو عزائنا العزاء الكبير صوب السماء ولا نخاف من الذين يقتلون الجسد إطلاقا لكن الرحل لا يستطيعون أن يمسوها بسوء فإن كان بيغتال عشان يأخذ حورية أو اتنين زيادة فنحن نقول له نصلي أن يجذبك المسيح بحبال البشر بربوط المحبة حتى تعرف ما هو أروع وأجمل مما تعتقد أو تتصور ويجذبك إلى الحق المطلق في شخص مبارك له كل المجد فكل من يعرف من الشعب العراقي عز أحبائنا العراقيين المستهدفين المسيحيين و نشكر الرب انه الدماء ليست رخيصه في عيني الرب مجددا ان الرب يبارك حياتكم جميعا اهلا ومرحبا بكم في غرفتكم انجيسوس اولس انس هاف المسيح هو استفسار في سفر دانيال النبي وكنا تناولنا عده اصحاحات النهارده هناخد جزء من الاصحاح السابع لأن الأصحاح السابع أيضا في يعني أحداث ربما معادة لكن بشكل آخر فعاوزين برضو نتلمس هذه الأحداث في الأصحاح السابع ونتلمس أيضا التعاليم الروحية التي في هذا الأصحاح الأحباء اللي بيحط الآيات على التكست ممكن مشكورين يساعدوني في وضع الآيات أنا سأرى من الآية واحد للثمانية ونشوف الرب النهاردة يرشدنا لإيه بنعمته وإلى أين سنصر والرب يعطينا نعمة وكلمة عند استتاح الفن في الثلاث الأولى لبلشفصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام قال دانيال كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعيد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك الأول كالأسد وله جناحا نسر وكنت أنظر حتى تتفى جناحه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأوطي قلب إنسان وإذا بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقال له قم كل لحما كثيرا وبعد هذا كنت أرى وإذا أرى مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة أربعة أجنحة طائر وكان للحيوان أربعة رؤوس وآطي سلطانا بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكل وسحق وداف الباقي برجليه وكان مخالفا بكل الحيوانات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 إذن موضعنا المهاردة حيكون الجزء الأول من الأصحاح السابع من سفر دانيال النبي رب يعطينا نعمة وبركة بنشوف هنا في هذا الأصحاح رؤية خاصة بذانيال النبي وربما في دراستنا السابقة المرة اللي فاتت شفنا كيف أنه دانيال تميز بأن الرب يكشف له أسرار كثيرة حينما صلى وحينما صام مع الثلاث سكية كما قرأنا في المرة السابقة هنا هذه المرة نجد رؤية دانيال وبنشوف أنه شاف أربع حيوانات وكل حيوان يمثل مملكة من الممالك التي اضطهدت الشعب الرب سيد المسيح له كل المجد قال في العالم سيكون لكم ضيق حد يكمل الآية في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلقت العالم الذي يغلب العالم إيماننا هكذا يقول الوحي الإلهي اذا ان كان هناك اضطهاد ان كان هناك قتل لاسباع المسيح في العراق في مصر او في اماكن اخرى من العالم فاعتقد أن القاتل يعبر عن ضعفه القاتل يقول في قتله انا ضعيف لا املك غير اني اقتل الاخرين القاتل هو الاضعف نعم في السودان وفي أماكن كثيرة من الأماكن التي فيها الإسلام اليوم إذن رأى أربع وحوش أربع حيوانات لها صبغة الصبغة الوحشية بنشوف أنه هذا الحلم الذي رآه دانيال إلى حد كبير معادل إلى الحلم اللي احنا اتكلمنا عنه في المرة السابقة اللي, اللي كانوا معنا الناس اللي كانوا معنا الحلم اللي شافوا نبوخذ نصر وعن التمثال الكبير رأس من ذهب أنتم كنتم موجودين معنا هذا ايضا الحلم إلى حد كبير جدا مطابق وحنشوف إزاي مطابق وفي أي جزئيات يقول في الآية الأولى أخبروا برأس الكلام يعني يعني رأس الكلام يعني لب الموضوع يعني الأصل يعني عايز يتكلم عن الموضوع الأساسي واحد يتكلم في موضوع لكن موضوعه فيه نقطة جوهرية فيدى في الآية الثانية كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير البحر الكبير هنا هو البحر المتوسط البحر الأبيض المتوسط لأنه هو البحر الذي كانت الممالك القديمة إذا كانت المملكة الإمبراطورية الرومانية او اليونانية أو فارس كلها تطل وقريبة من هذا البحر البحر الكبير طوى يتوسط هذه الممالك ويقع في النص في الوسط لكن من الناحية الكتابية فالبحر دائما يشير إلى الافضيقات إلى الآلام يشير إلى التجارب التي يشنها عدو الخير على الكميسة خاصة ذلك البحر المضطرب وربما عندنا حادثة مشهورة في الكتاب المقدس التلاميذ حينما هاجت عليهم بحيرة الطبرية وكانوا في السفينة وجاء المسيح ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم أنا أقرأ في دانيال سبعة الأحباء اللي عن الشاهد أقرأ في دانيال وهنا نقرأ في هذه الآية وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير دائما تعبير أربعة لحظوه في الكتاب المقدس أيضا يشير إلى الاتجاهات الأربعة وكأن الوحي الإلهي يقول أن من كل اتجاه يمكن أن تهب الضيقات والآلام على الكنيسة طالما هذه السفينة الرائعة سفينة نوح كنيسة العهد الجديد موجودة في بحر هذا العالم متجهة صوب أورشاليم السماوية فلا محال سيكون هناك ابتهاب لهذه السفينة بين فترة وأخرى يحاول عدو الخير ان يجعل هذا البحر مضطرب وان تهب الرياح على السفينة من الجهات الاربع فالضيقات تواجه شعب الله اينما كانوا شعب الله ان كان في العراق ستواجه ضيقات شعب الله ان كان في مصر ستواجه ضيقات شعب الله ان كان في الخليج ستواجه ضيقات وهكذا اينما كان شعب الله فتواجه ضيقات وربما بطريقة مختلفة هنا وهناك ولكن يبقى دائما كلام المسيح هو ذلك الأمل الرائع والرجاء المبارك فهو الذي قال أنا حي فأنتم ستحيون وهو الذي قال انا هو القيامة والحق والحياة وهو الذي قال أنا هو الطريق والحق والحية وهو الذي قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن سقوا انا قد غلبت العالم فلم يستطع العالم على أن يقوى في واحدة على شخص المسيح له كل المجد فإذا دعونا ندخل إلى العمق قليلا في هذه الآية قبل أن ننتقل إلى الآية التي بعدها أحباء المباركين مهما كانت الصورة التي أمامنا صورة قاتمة مهما كانت الصورة سوداء مهما كانت الصورة فيها أتون نار مشتعل محمى سبعة أضعاف أشعل عدو الخير لكي ما يلقي أولاد المسيح فيه ثقوا تمام أن المسيح سيكون في المشهد وأنك وأنت وأنا في أتون النار سيكون المسيح معنا في هذا المشهد إنه الآن معنا أحبائي المباركين إن المسيح موجود في المشهد الآن دعونا نقول مع الوحي الإلهي لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة طالما نحن أحياء عب هذا التاريخ الطويل من الاضطهاب من القتل من الزرح إذن المسيح في المشهد كيف عاش أجدادنا وسط هذا الاضطهاب إن كنا النهاردة في القرن الواحد والعشرين ودون خجل أمام مرئيات العالم يذبح المسيحيون في الشرق فياترى ما الذي كان يحدث في القرون الغابرة ليس لم يكن له نقل صحاب هؤلاء الأبطال الأشاوس ألا يستحق منا أن ننحني لهم ونشكر الرب من أجلهم ألا يستحق ذلك المسيح العظيم أن نقول له نشكرك لأنك لولا أنك كنت في المشهد لما خرج الأبطال وحفظوا الإيمان إلى اليوم أعتقد يستحق فإن كان نرى في سفر بنيال هجوم عدو الخير من الأربع رياح على الكنيسة فإنما الأمر لم يتوقف في سفر دانيال وإنما يستمر وسيستمر لا تعتقد أن دماء المسيحيين ستجف في يوم من الأيام لا تنتظروا هذا اليوم على الإطلاق فالعالم لا يحتملنا العالم كل الذين بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون هذا كلام الوحي الإلهي إذن لا نريد أن ننظر إلى السحابة السوداء ونفقد رجاءنا وسلامنا ثق حبيبي سمعوا الترنيمة التي تقول ثق حبيبي إن الشمس خلف الغيمة ليس كذلك الشمس خلف الغيوم أحبائي ستنقشع هذه الغيوم ونحن نؤمن أن الشمس موجودة حتى وإن كنا لا نرى الشمس ولكن نرى آثارها نؤمن أنها موجودة نؤمن أن المسيح معنا في كل مشهد يوميا نؤمن أنه معنا في جب الأسود ونؤمن أنه معنا في أثون النار ونؤمن أنه معنا في عبور البحر الأحمر العالم نؤمن أنه يفعننا المن والسلوى بيديه المباركتين فالأمر لم يكن حدث في التاريخ وانتهى إطلاقا لا ولن يحدث فمسيحه الأجيال والدهور سيظل كما قال عنه الكتاب يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد على الإطلاق لا يمكن أن يمكر نفسه إذن أحباء المباركين اليوم من هذا الإصحاح قد نرى ممالك العالم تضطهد الكنيسة ولكننا يجب أن نرى بالأولياب الرب التي حفظت وتحفظ وستحفظ الكنيسة إلى المنتهى الآية ثلاثة وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاته من البحر أربع حيوانات عظيمة لكن كل واحد مختلف عن الآخر وزي ما ذكرت في البداية أنه هذه الرؤية مطابقة للرؤية التي رآها نابو خزنصر فهذه الحيوانات الأربعة هي الممالك الأربعة لو فكرين اللي احنا اتكلمنا عنها آخر مملكة الرومانية وقبل منيها اليونان وقبل منيها ماد وفارس وقبل منهما بابل هذا هذه الحيوانات الأربع ولكن ما الفرق لماذا رآهم نبوخذ خز نصر في شكل تمثال بينما رآهم هنا دانيال النبي كأربعة حيوانات نبوخة نصر انسان العالم حينما يرى القوة العالمية يراها هاتذة يراها كأنها مجد يراها كتمثال رائع جميل يرا فيها العظمة والقوة والمجد علشان كده راها في شكل تمثال راسه من الذهب لكن كدانيال كانسان الله الذي لم يهتم بالامجاد فراى هذه الممالك على حقيقتها راها في صورتها الحقيقيه راها حيوانات لها طبيعه حيوانيه دمويه رآها كما هي شتكت دماء القديسين عبر التاريخ هل لحظتم الفرق أحبائي؟ هي هي ذات الممالك التي رآها نبو نصر كمثال رأسه من الذهب هي بذاتها يراها دنيال ولكن بصورتها الحقيقية وهذا يكشف لنا عيون أولاد الله لهم عيون مختلفة لهم نظارات مختلفة يرون العالم من زاوية مختلفة فبينما يرى البعض في القتل إرضاء لله يروا أنهم يتقربون إلى الله بالقتل والذبح أولاد الله المسيحيون يروا العكس يروا هذه جريمة بشعة يرفضها إن كان هذا إلى حقيقي لا يرضاها ولا يقبلها ألم يقل الرب يسوع المسيح عن هؤلاء يأتي وقت فيه يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله ألم يقل هكذا الوحي الإلهي لماذا في رأيكم هذه النظر المختلفة لماذا ما تراه أنت جريمة يراه البعض نبل ودين وتقرب إلى الله إثاني المشكلة المشكلة عزيزي أن عيونك مختلفة وأنك ترى بنظارات المسيح والآخرون لهم نظاراتهم الخاصة نحن مختلفين في الرؤية نحن أولاد الله مسقفين ثقافة مسيحية ثقافة المسيح المحب البازل الذي بذل ذاته على الصليب من أجل العالم هذه الثقافة تجعلنا ننظر إلى العالم نظرة مختلفة اليوم أنت كمسيح تقف وبكل روعة وجمال تصلي من أجل كل البشر لكن هناك له رؤية أخرى يقف ويلعن كل البشر الذين لا ينتمون إليه لماذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا؟ لأننا الثقافة غيرهم الرؤية مختلفة يرون الحيوانات الكاثرة الغاشمة يرون الحيوانات مصافة الدماء التي تشير إلى الممالك الأربعة يرون فيها الجمال بينما أنا وأنت ربما نرى فيها أمر آخر ومن هنا أحباء المباركين يأتي جزء هام وهو كم من الوقت نقضي في حضرة المسيح بقدر ما نقضي في حضرة المسيح بقدر ما نتشبع بهيدة المسيح وجمال المسيح متذكرين المثل اللي أنا قلته بتاع الصدغة والجماش قطع الغماش يقطع على نصين وجيب صبغة وحط النص ده ساعة وحط النص الثاني اسبوع وعلجوا مع الحبل لما ينشفوا الجماش هو هو والصبغة هي هي بس اللي حطيتها نص ساعة ممكن الصبغة تعل فيها شهر مثلا بعد كده تبهى تترجع للون الأصلي لكن اللي حطيتها شهر استبغى ممكن تعطيها خمس سنين ليه؟ اتشبعت بقدر ما بقدر ما نكون في حضرة المسيح بقدر ما نتشبع بجمال المسيح بقدر ما نعكس هذا الجمال على العالم ولذلك نرى الأمور على حقيقتها ولا نجامل أنفسنا ولا نجامل الآخرين فالشر يكون له صورة واضحة أمامنا لا نستطيع أن نجامل أنفسنا ونحلل الشر وإن فعلنا فنحن نعرض أننا نصنع شرا ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الشر أمامنا خير لأن روح المسيح الذي فينا يكشف وبكل سهولة هذه الأعمال التي لا تنتمي إلى الرب الإله إذن هاتذ رأى دانيال الممالك على حقيقتها ممالك دموية لم يرى فيها إلا بحوش ولم يرى فيها تمثال جميل ولا رائع ولا ليشكل الآية أربعة يعني إذن الآية ثلاثة وصاعدة من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك الأول كالأسد وله جناحا نسر وكنت أنظر حتى تتفى جناحاه وانتصب عن الأرض ووقف على رجلين كإنسان وآطي قلب إنسان من شوفنا أسد لكن له جناحان الأسد هنا في رؤية دانيال يعادل الرأس الزهب في رؤية نبو خزنصر عايزكم تصحوا شوية أحبائي رؤية نبو خزنصر اللي احنا خذناها من اسبعين رأى التنسان رأسه الزهب وهنا الرأس الذهب هو بذاته يراه دانيال كأسد له جناحان الحيوانات التي ترسم ولها أجنحة مجنحة هي موجودة في الثقافات القديمة ويصورون الملوك دائما بهذه الأجنحة الوحوش المجنحة فيمكن أن يرمز للملك وكانه أسد له أجنحة او ثور له أجنحة أجنحة نسور فمعروف الأسد يشير إلى الملك إلى القوة إلى الهيبة و وجدت في الآثار الأسورية والبابلية موجود هذا الأثر فوجدت كثير من الحفريات التي فيها حيوانات مجنحة فيها اشاره إلى الملوك فملك بابل هنا مشبه بذلك الأسد الذي له أجنحة يستطيع أن يطير يستطيع أن يحلق يستطيع أن يتحرك بسرعة من مكان إلى آخر فهي ليست حيوانات حقيقية ولكنها موجودة في الحفريات وفي الآثار لترمز إلى قوة الملك وإلى سرعة تحركه وإلى سرعة انقضاضه ولكن البعض اعتقد أنها حيوانات حقيقية وسنعنا أنه البعض ركب على براق وطار من مكان إلى مكان هذا البراق مجنح له أجنحة فما هو خرافة وجد عند البعض الذي لا يعرف اعتقد أن هذه حيوانات حقيقية أو ما إلى ذلك وهذا أيضا يرجع إلى المظرة المظارة مختلفة فما كان عند الشعوب والحضرات القديمة يعتبر رمز إلى القوة وإلى السرعة فاعتقد البعض إنه حقيقة ولكنه ليس أكثر من رمز إذن حينما رأى في رؤياه دانيال ملك بابل كأنه أسد مجنح فهو اشاره إلى قوة هذا الأسد إلى هيبة هذا الملك إلى سرعة هذا الملك فإذن كان هناك إشارة إلى هذه المملكة وليس مجرد رمز وانتهى احنا تكلمنا يا أستاذ ابن الطاع عن ملك بابل رمز له دانيال او في رؤية دانيال كان الرمز له أسد بأجنحة شعب كده في الرؤية وهذه الرؤية علامة على أن ملك بابل في قوة الأسد وفي سرعة الحركة رمز وعبر عن ذلك بأن له أجنحة يستطيع أن يتحرك بسهولة وبسرعة وهذه ليست كائنات يعني حقيقيه يعني لا يوجد اسد له اجنحه ولا يوجد ما بين الحمار والبغل له اجنحه برضه بنشوف في نفس الايه حته مهمة جدا وكنت انظر حتى تفاجئناه وهو ينتفض عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان فهذه الجزئية من الآية أيضا مهمة جدا شوفوا معاي كده في دانيال 4 وحطونا الآيات من أربعة وثلاثين لسبعة وثلاثين دانيال 4 الاصحاح الرابع من 34 الى 37 لما نبوخذ نصر حصل عنده نفس الموضوع وكان وعند انتهاء الايام انا نبوخذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي وباركت العليه وسبحت وحمدت الحية إلى, أبد إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي فدور فدور وحسب الجميع سكان الأرض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل ده النابع عن ايه الكلام ده نابع عن لو, لو شفنا في نفس الأطحاء يعني رؤية البنيال كانت برضو واضحة جدا شوفوا معاي كده الآيات الآية 14 فصرخ بشدة وقال هكذا اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانفروا أوراقها وابزروا ثمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها ولكن تركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل ده الكلام عن نبو خزمصر نفسه وليبتلى بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولطنب عليه سبعة أزمنة هذا الأمر بقضاء الساهر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين لكي تعلم الأحياء أن العلم تصلت في مملكة الناس فيغطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس ده حقب تماما لنبوخ النصر وبعد كده بنشوف هنا في رؤيا دانيال في رؤية دانيال بنشوف في الآية اللي احنا أرناها من شوية في الآية أربعة وكنت أنظر حتى انتفى الجناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان ذي الإشارة الأولى الى شخصية نبوخذ نصر انه ده اللي حيحصل معاه الاشارة التانية انه خلاص بعد ما كان الاسد بقى وله القدرة على التحرك السريع ان تتفى جناحا يعني المملكة بتاعته حتضعف وده اللي حصل بعد نبوخذ نصر بالمناسبة ضعفت حال المملكة البابلية وبنشوف هنا التعبير الجميل انه انتتفى جناحاه اصبح غير قادر على السرعة والحركة الحرب الغزو اللي كان بيعمله قبل كده ملك بابل اذا الحيوان الرابع ايه ايه الحيوان الاول في الاية اربعة اللي هو الاسد يقابل في رؤية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 نشوف هنا الدب هو طبعا مملكة مملكة مادي وفارس هو معادل هنا للصبر والزراعين في رؤيا نبوخة النصر في التنسال أنا أعيزكم تكونوا صحيح معايا إذن الدب اللي شافوا شافوا على حقيقة كدب في قوته هنا بنشوفه مرتفع على جنب واحد لأنه بداية المملكة كانت مادي مملكة قوية بالنسبة الى فارس ربما بعدين تغيرت الأمور في المستقبل لكن في بداية المملكة كانت مادي هي الدولة الأقوى بالنسبة إلى فارس كانت فارس أصغر منها وعشان كده احنا دائما بنسمع عن المملكة اسمها مادي وفارس فكانت مادي يعني توضع اولا قبل كلمة فارس لانها كانت الاكبر والاقوى ولذلك بنشوف هنا الدقد ارتفع على جند واحد يعني واقف كده وكأنه على رجل واحدة هي الاقوى مادي اه وشيء العجيب انه حتى في الاثار موجود في الاثار الموجوده الحفريات وجد ايضا شكل الدب في الحجارة الاثريه لهذه المملكه نعم هي فارس هي ايران حاليا مادي وفارس هي ايران وجد شكل الدب في هذه الحفريات الاثريه مادي وفارس اللي هي ايران ربما الأسد معروف عنه ملك الغابة ولكن الدب ليس أقل الضراوة يعني من الأسد إذا نشوف ثلاث أضلع بين أسنانه ربما الثلاث أضلع تشير إلى الاتجاهات اللي انطلق فيها هذا الدب المادي او الايراني في حملاته او في غزواته كيف اتجه شمالا وجنوبا وغربا وربما تشير ايضا إلى الممالك التي التهمها اكلها هذا الدب الفارسي يعني ممالك قويه اذا كانت او الجنوب ايضا الجنوب الغربي بابل أيضا هي ممالك التهمها هذا الدب هي إشارة إلى الأضلع التي بين بين أسنانه في أنيابه قم كل لحما كثيرا لحما كثيرا إشارة لأشياء كثيرة لحم كثير إلى الغنائم اللي حيحصل عليها من خلال الفترة اللي حيكون مستيطرة عليها على العالم اشاره إلى ربما الضرائب ايضا التي فس يعني ياخذها من هذه الممالك قم قل كل لحما كثيرا عندك يعني انا وبعد هذا كنت آخر مثل النمر وله على ظهره اربعه اجنحه طائر وكان للحيوان اربعه رؤوس واطيه سلطان احنا شفنا في الاسد كان جناح في الاسد كان في كم جناح جناحين لكن هنا النمر عنده كم النمر هنا عنده اربع اجنحه هنا النمر حيوان احنا عارفينه شرس جدا الحي النمر قرئ لهذا النمر شرس و مشهور بإيه النمر بالسرعة والخطوة <تصفيق> العروف الإسكندر الأكبر أنه غذى العالم في سنوات قليلة جدا عنده أجنحة أربعة أجنحة بيطير بسرعة فتوحات سريعة جدا خلال ست سنوات خلال ست سنوات كان الإسكندر الأكبر ريبا امتلك العالم القديم كله شوفوا دقة الرؤية يا أخو شوفوا دقة عن ما سيحدث يعني ما شافش مثلا عن اليونان ما شافش مثلا دب لأن الدب بطيء في الحركة لأ شاف ننر وله ستة أجنحة خفة وسرعة وانتباه عنده على المناورة على أكثر من الآخرين طبعا احنا عارفين هو احتل كل العالم القديم وكل الامبراطوريات اللي كانت موجودة حتى قبل اذا كان فارس او مصر سوريا الهند امم اخرى كثيرة وصل بها الممكن يا وصد المناري اخذ بركة اذا هذا النمر فهو الشيء السكن اللي مش هو ميح كلا موسقه بركة هنا بنشوف النمر له على ظهره اربعة اجنحة الطائر وكان للحيوان اربعة رؤوس واعطي سلطانا نشوف يعني اربعة رؤوس المملكة بعد الاسكندر قسمت الى اربعة انا عاوز احباء المسلمين يسمعوا علشان بعد مرة شوف حيوان عنده سبع رؤوس وعشر قرون وقالوله كده لكن يوجد في عشر ممالك يعني ايه يعني ايه عشر ما عندوش الامتان فهي فرصة انتوا قاعدينوا بتسمع ممتازة الاسكندر الاكبر هذه الامبراطورية قسمت بين كبار قاعدة الاسكندر ما كانش عنده حد يورسه الاسكندر الاكبر ما كانش عنده حد يورثه فالقاده الكبار في الجيش بتاعه قسموا المملكه ل 4 رؤوس منطقه مقدونيا واليونان اللي هي حاليا كلها اسمها اليونان والملك الكبير اللي اسمه كاساندر ومنطقتين كان اسمهم في الوقت ده تراقية وبيثينية اللي كانوا في تركيا حاليا مسك الجزء ده واحد من القادة الكبار اسمه لتماخوس ومنطقة سوريا الى قرب الحدود في الهند اللي كانت بتضم حاليا يعني هي سوريا والعراق وإيران وباكستان في ذلك الوقت طبعا ما كانش ليها الاسماء دي اخذها سلوكس اما مصر و الغرب من مصر في منطقة ليبيا فاتولها البطالمة بطلي موس واحد بعض من القادة بتوع بتوع الاسكندر الاكبر إذن حينما رأى الرؤيا دانيال كانت رؤية دقيقة جدا اش معاني النمر ده اللي شاف عنده أربعة رؤوس اش معاني ما شافش الأسد عنده أربعة رؤوس أو تلت رؤوس لأن المملكة هنا ستنقسم إلى أربعة ممالك وسيكون لها أربع ملوك فإذن كل تعبير في الرؤية له اشاره واضحة جدا في مستقبل الأيام في الآية سبعة بعد كده بعد هذا كنت في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أثنان من حديث كبيرة أكل وسحق وداس الباقي برجليه وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون له عشرة قرون يعني لسه الحيوان الرابع شكله مختلف مين اللي جاي بعد اليونان بعد الامبراطورية اليونانية مين اللي احتل العالم في ذلك الوقت الروماني الامبراطورية الرومانية حيوان رابع شو بيعبر عني بنيال هائل قوي شديد جدا و لم يقل لنا لا زي النمر ولا زي الأسد ولا زي الدب لكنه حيوان له طابع الحيوان الوحشي له أسنان من حديد كبيرة أكل وسحق وداسا باقد رجليه دا أي مملكة في التمثال وصلنا فيه في التمثال بتاع بتاع نبوخذ نصر ده الحديد مش كده ده الجزء بتاع الحديد في تمثال نبوخ وزنصر الجزء المصنوع من الحديد مظبوط كده الساق والرجلين برغبه على الناس اللي صاحية طيب تعالوا نعيد كده من الاول بسرعة يبقى الرأس الزهب قصاده ايه يلا يلا يا اخوة رأس الزهب قصاده ايه في رؤية دانيال يلا كان الحيوان شكله ايه رأس الزهب أيوة بابل ممتاز بابل إيه بقى؟ الأسد. ممتاز يبقى رأس الزهب الأسد بابل الصبر والزراعين اللي هم بيشيروا الدم اللي هو ماد وفارس ممتاز بعد كده البطن والتخزين يشير إلى النمر اليونان ممتاز بعد كده الحيوان الرابع الهائل الساق والقدمين اللي من حديد اللي بيشير إلى دولة او إمبراطورية روما أعتقد يعني واضحة وسهلة وبسيطة مش كده هذا الوحش الرادر هو بعد الدوله او بعد الامبراطوريه الرومانيه دي بقى شملت اجزاء كثيره وصلت حتى افريقيا واجزاء كبيره من اسيا وانتم عارفين من ساعتها سمي البحر الابيض بالبحر المتوسط لأنه توسط هذه الامبراطورية ومو بالمتوسط لأنه توسط امبراطورية روما دولة امبراطورية قوية كالحديد اللي شافه نبوخة نصر في التمثال لكن نهايتها ضعيفة متفككة لأنه فيها خزف دعت وسحق كل اللي قبله سيطر على العالم اكتر من خمسمائة سنة في هذا العصر في عصر هذه الدولة في عصر هذا الحيوان الرابع الشرف ولد سيد البشرية مخلص العالم شخص المسيح له كل المجد شخص المسيح بذاه بيعادل ايه في الرؤيه بتاعه نبوغد نصر ها فاكرين رؤيه نبوغد نصر التمثال شاف ايه حجر فاح حجر الذي قطع بغير يد انسان لانه ليس من مولوع ليس من زرع انسان المسيح هو ذلك الحجر الذي قطع بدون يد امساني عن المولود ليس بزهوة الذي ضربت امسان واصبح جبلا عظيما جدا بل هندرس هنا في الرؤية بتاع الدنيا للأسبوع القادم لكن هخلص هنا جزئية صغيرة لان الأسبوع القادم في حتى مهمة انا عاوز أخليها للأسبوع القادم لازم نقف عندها شوية لو شاء رب وعشنا وأدانا عمر ربي بارد حياتكم يجازن هذا الحيوان الرابع كان له عشرة قرون نحن عارفيني الامبراطورية الرومانية عشرة أباطرة بداية بين عيرون إلى دكليبيانوس. شهدوا الكنيسة مرروا حياة المسيحيين وإحنا عارفين الرسول بولس ورسول بطرس استشهدوا في أيام نيرون الطاغية شكرا؟ يبقى لما يقول عشر قرون هو فيه حيوان عنده عشر قرون لا هو دا هو بيتكلم عن حيوان قاعد على الأرض ولا عن رؤية بيشوفها كلمه احب اقولها للاحباء المسلمين لما بتحلم حلم بالليل وتصحى الصبح وتحكي لابوك ولا لامك قلت لأ شفت حلم قال لك خير اللهم اجعله خير شفت ايه يا ابني قلت له شفت تعبان كبير اا ولا بس عدو بس انا ما شفتش عدو ما شفتش انسان غير في الحلم يعني عدو زي ما بتفهم دي ادي نفسك فرصة عشان تفهم زي ما بتفهم انه الحلم اللي انت شفته عبارة عن رمز لحقيقة اخرى موجودة يريد تدي نفسك فرصة عشان تفهم انه لما يقولك عشر قرون احنا ما نتكلمش عن حيوان موجود على الارض نتكلم عن رؤية يعني رمز يعني عشر ملوك يعني عشر ملوك فإذن العشر هنا عشر ملوك وعشر أذننا كان فيها المسيحيون المسيحيين كانوا كانوا في بنك كانوا في يقتلون ويذبحون خلال الثلاث قرونة الأولى إلى أن تلأل الصريف فوق تجان الملوك حينما آمن الملك البار قسطنطين وأصبحت العقيدة المسيحية الديانة الرسمية فإذن الحيوان الرابع هذا الهائل الضخم الذي أكل وتحق الباقي فهو فهي الدولة الرومانية التي سحقت كل الممالك التي كانت قبلها وأنا سأترك بداية من الآية ثمانية حطونا الآية ثمانية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 القرن الوحش ده المتكلم ده عظائم على اسم الله وعلى القديسين وعلى الكنيسة وعلى المسيح فسنتركه بنعمة الرب القدير للأسبوع القادم إذا شاء الرب وعشنا وأعطانا حياة لن يحتاج إلى وقفه يحتاج أن نقف عنده وأيضا نرى ما الذي يقصده الوحي الإلهي في هذه الجزئية لكن هو قرن مجدف على اسم المسيح قرن يتكلم بعظائم وتجاديث وليست مجرد تجاديث بمياحة وبكل وقاحة أيضا إذن أحبائي المباركين سنقف عند الآية 8 إذا شاء الرب أعطانا عمر ويديكم ويطول عمركم الأسبوع القادم سنواصل في الأصحاح السابع من سفر دانيال ولكن انا أشكر الرب الذي كشف لقدي فيه التاريخ وأن التاريخ ليس منفصلا عن الكنيسة وأن الكنيسة تشارك في صنع هذا التاريخ ولا ننسى فمسيح الكنيسة وأصبح العالم شرقا وغربا يؤرخ بمسيح الكنيسة ما قبل المسيح وما بعد المسيح فإن كان مسيحنا العظيم قد قتم التاريخ فكنيسة المسيح تصنع التاريخ ونشكر الرب الذي اسمعوا الكلام جيدا كشف التاريخ ويكشف التاريخ وسيكشف التاريخ في المستقبل لكم فعمل المسيح لم ولن يتوقف فكما عرف أسرار التاريخ في الماضي للكنيسة وللشعب في العهد القديم وكما عرف أسرار هذا التاريخ لأسرار مسيحيين كثر خلال ألفين سنة ما زال يبحث عن الخدام الذين تاريخ القريب نصلي أن نكون هؤلاء الخدام انا وأنت وأنت أن نكون ضمن هؤلاء الخدام الذين يكشف لنا الرب بمحبته وابتضاعه انا هذا التاريخ القريب القادم لأن الرب يحب أن يطلع أولاده على التاريخ كل الكلمة رائعة جدا حابب أن أشارككم بيها قيلت في سفر التكوين لين أفتح كذا سفر التكوين ونحطها كده على التكست مع بعض ونخليها تعذية النهار تلينا شوفوا معاي كده افتحوا سفر التكوين 18 والآية 17 حطنا الآية 17 تكوين 18-17 فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعل وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارب به جميع أمم الأرض لأني عرضته لكي يوصي بنيه من بعد أن يحفظ طريق الرب ليعمل برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلمته شايفين الآية دي معزية زي أخوة فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعلك هل أخفي عن إبراهيم أحداث المستقبل ده حبيبي انا عاوز اوريله هذا السر ما سيحدث في المستقبل القريب ابراهيم حبيبي بس انت حبيب الرب انت غالي غالي جدا في عين المسيح ولا يريد المسيح ان يسوق مفاجئات للكنيسه او لاولاده يريد أن يطلعهم على الاسرار يريد أن يطلعنا على الأسرار كما أطلع في القديم يوسف ودنيال وغيرهم ما يريد ويبحث خلونا نصلي مع بعض إلهنا المبارك نشكرك من أعماق القلب يا رب وتوابعك من أجل إعلانك هذه الأسرار لعبيدك عبر التاريخ نشكرك لتعاملاتك الرائعة مع الجنس البشري نشكرك لأنك تحب أن تطلعنا على أسرارك تحب أن تشاركنا قبل أن يعرف العالم ويتفاجأ نكن نحن قد عرفنا كل شيء نشكرك أبونا المبارك من أجل هذه المحبة وأصلي من أجل كل الموجودين أن يشتركوا في معرفة هذه الأسرار الإلهية ليس لدر فينا يا سيد ولا لصلاح عمنا ولكن إدراكا لمحبتك إدراكا لرحمتك نحن نستمتر مراحمك الإلهية يا ابن الله رافعين هذه الصلاة في العظيم المبارك ولك كل مجد وإكرام وبركة والسجود إلى الأبد وكل من يحب أن يشارك الرب في هذه الأسرار الإلهية ليقل أمين ثم أمين أحباء المباركين من أعماق القلب أشكركم من أجل بقاءكم معنا هذه الفرصة وهذا الوقت وصلاةكم من أجلنا ومن أجل الخدمة الرب يبارك حياتكم وبشكر الأحباب تتعبوا معنا دايما في روماني أختنا جولدوم إيستيان وأخونا بوترس السرياني وأخونا فاشيشة وأخونا آظمينة وأخونا سوف الكلمة الرب يبارككم يعودكم تحب محبتكم كل خير وبشكر أذ من التكست المباركين لدائما بيساعدونا بالحفاظ على التكست في هدوء كده الغرفة تكون الرب يبارككم الشكر موصول لأحباء الأدمنس المباركين اللي بدوني فرصة أتكلم في وجودهم الرب يعودكم محبتكم كل خير ولا أنسى دائما أشكر أستاذ المبارك مرفوع دائما في صلواتنا هو من أسس خدمة المحاطرات وخدمة التعليم ربي يباركه ويعود وتعب محبته كل خير احبائي المباركين لكم من قلبي احبكم واحترمكم كل تقدير اذكرونا دائما في صلواتكم ربي يبارككم شكرا ليكي اخت المحبه مقدما اتفضل المايك معي